آمين تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات آيات لقوم يوقنون وقتنا في الليل والنهار وما أنزل الله من السماء منرزق منرزق فأحيا بين الأرض بعد موته وتصريف الرياح وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون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 ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب لهم عذاب من رجس أليم الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره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 الله ولي المتقين هذا بصائر للناس مغدا ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساعرون والله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون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 بعد الله لم يهديهم بعد الله أ تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا ثم ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون إنهم إلا يظنون وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا, إلا أَن قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حجتهم إلا, إِلَّا أَن قَالُوا اتَّخَذَ الطَّاغُوتُ وَلَدًا اُكْتُبْ آبَاءَنَا إِن, كنتم إن كنتم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 الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمة ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا فلم تكن آيات تتما عليكم فاستكبرتم فاستكبرتم وكونتم قوم مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم قلتم ما ندري ما الساعة ان ظنوا الا ظنوا وما نحن بمستيقنين وبدالهم سيئات ما عملوا مَا سيئات ما عملوا وبدالهم سيئات ما عملوا حاقبهم ما كانوا به يستهزئون وَقِيلَ الْيَوْمَ نَسَكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَرَأَ أَيَّامِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَصِيرٍ أنكم أتخذتم آيات الله زوو وغرتكم وغرتكم الحياة الدنيا بل لا يخرجون منها بل يوم لا يخرجون منها ولا هم يستعبون بل لا يخرجون منها ولا هم يستعبون فللله الحمد رب السماوات